الحمد لله الحمد لله الحي الدائم الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في كتابه المبين كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاطبه ربه تعالى بقوله إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون اللهم صل وسلّم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله وتذكروا أن الله تعالى لم يجعل هذه الدار الدنيا دار قرار وبقاء وإنما جعلها دار عبور إلى الدار الآخرة الباقية التي لا زوال لها ولا انتهاء وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فكل من على ظهر هذه الأرض سيموت لمحالة، بل كل مخلوق سوف يموت لا يستثنى من ذلك أحد، حتى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش وملك الموت، ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولقد ورد الأمر بالإكثار من ذكر الموت ولقد كان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالإكثار من ذكر الموت ففي صحيح الجامع الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا ذكر هذه من الذات الموت فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه ولا ذكره أحد في ساعة من العيش إلا ضيقها عليه كما كان صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بأن يعد الواحد منهم نفسه في الموت لأن هذا أدعاء الاستمرار على الطاعات والابتعاد عن المحرمات فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى، فإنه يراك، وأحسب نفسك مع الموت واتق دعوة المظلوم، فإنها مستجابة. صحيح الجامع، وفيه أيضا وصيته لاب الدرداء رضي الله عنه أنه قال له أعبد الله كأنك ترى، وعد نفسك في الموت وإياك ودعوات المظلوم. فإنهن مجابات وعليك بصلاة الغدات وصلاة العشاء فاشهدهما فلو تعلمون ما فيهما لأتيتموهما ولو حبوا وفيه أيضاً وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين قال له اعبد الله ولا تشرك به شيئا وعمل لله كأنك تراه واعدد نفسك في الموتى وذكر الله تعالى عند كل حجر وشجر وإذا عمل سيئة فعمل بجانبها حسنة السر بالسر والعلانية بالعلانية فخذوا بهذه الوصايا رحمكم الله فإن الأخذ بها سبب للإقبال على الآخرة ورفعة الدرجات فيها ولقد كان رسول الهدى صلوات الله وسلم عليه يوصي أصحابه بل وأمته بالإعداد للموت وما بعده فعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بصر بجماعة فقال على مجتمع عليه هؤلاء قيل على قبر يحفرونه قال ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدر بين يدي أصحابه مسرعا حتى انتهى إلى القبر فجثى عليه قال فاستقبلته بين يديه لأنظر ماذا يصنع فبكى حتى الثرى من دموعه ثم أقبل علينا فقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا صحيح الجامع الصغير نعم إخوة الإسلام لمثل ذلك اليوم فأعدوا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن الحياة الدنيا إلا متاع الغرور عباد الله كفى بالموت واعظ إن الموت يواجه كل حي وهو يتكرر كل لحظة يواجه الشيخ الكبير والطفل الصغير الرجال والنساء الفقراء والأغنياء الحكام والمحكومين العلماء والوزراء والعلماء والعل والأوزراء والأمراء والمسؤولين الصالحين وغير الصالحين المسلمين والكافرين كل سوف يموت لا شك في ذلك ولا ريب وقد رأيتمه هذه الأيام يتخطف الناس من حولنا. فلا يفرق بين قريب ولا بعيد ولا صحيح ولا سقيم إن في الموت لعنة وتذكير وتنبيه وتحذير ولكننا نسيناه أو تناسيناه وكرهنا ذكره ولقياه مع يقيننا أننا لا محالة إليه صائرون قل إن الموت الذي تفرن منه فإنهم ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ان بعض العالمين ان بعض العالمين اذا ذكر بالموت ازعجه ذلك واغضبه لانه يرى فيه تكتيرا لصفاء حياته وابسادا لانسه وسببا لضيق صدره وضنك عيشه ولهذا فانه لا يصبر على سماع التذكير به ولو لوقت قصير بل ربما قام من المكان الذي يذكرو فيه الموت، بل وجد من ينتقد المذكرين بالموت وأحواله لأن ذلك في زعمهم لا يبعث على التفاؤل. فيا سبحان الله سمعنا هدي نبينا كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الفأل وينهى عن التشاؤم ومع ذلك يذكر أصحابه بالموت. ويحطهم على الاستعداد له التفاؤل عباد الله لا يغني لا يغني العبد شيئا إذا لم يتبعه العمل والتزود من الصالحات قيل فيما مضى من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف والتكاسل في العبادة واقتداءا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا نزال نذكر بالموت فهل تفكرت يوما بأنك وأنت الآن تتمتع بحياتك وصحتك وسمعك وبصرك ستكون في عداد الموتى يوما من الأيام وقد يكون هذا اليوم قريبا وأنت لا تشعر. وهل تذكرت وأنت تدفن ميتا بأنك سوف تدفن يوما من الأيام إن حامل الجنازة اليوم محمول غدا ومن يرجع من المقبرة إلى بيته بعد أن ترك الميت في قبره سوف يرجع عنه غدًا ويترك وحيدًا فريدًا مرتهنا بعمله ها نحن نرى باب الموت مفتوحًا ونرى القبور تزيد بشكل كبير ومن يزور المقبرة ثم يزورها بعد حين تهوله الزيادة ويعجب منها إن هؤلاء الموتى قد سبقوك وانت لاحق بهم لا محاله ولا اما تغيرك فأخبرت عن موته ولا اما تغيرك فاخبرت عن موته فسياتي اليوم الذي تموت فيه ويخبروا عنك حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار عباد الله اعملوا على مهل وكونوا من الله على وجل، ولا تغتر بطول الأمل ونسيان الأجل ولا تركنو للدنيا ومتاعها فكم من عاشق لها قتلت ومطمئن إليها خذلت فإنها دار كثيرة بوائقها ذمها خالقها جديدها يبلى ملكها يفنى عزيزها يذل كثيرها يقل وودها يموت وخيرها يفوت فاحذر يا عبد الله احذر وتأهب قبل أن يقال فلان عليل فتدعى لك الأطباء ولا يرجى لك الشفاء ثم يقال قد ثق لسانه، فما يكلم إخوانه، ولا يعرف جيرانه، وعرق عند ذلك جبينك، وتتابع أنينك، وتلجلج لسانك، وبكى إخوانك، وقيل لك هذا ابنك فلان، وهذا أخوك فلان، ومنعت من الكلام فلا تنطق، ثم حل بك القضاء. وانتزعت نفسك من الأعضاء، ثم عرج بروحك إلى السماء فاجتمع عند ذلك إخوانك وأحضرت أكفانك فغسلوك وكفانوك ثم صلوا عليك وأودعوك في قبرك ليس لك فيه أليس إلا عملك الصالح بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كتب الفناء على خلقه أجمعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المصطفى الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون هنيئا لمن جعل هذه الدنيا مطيةه للآخرة وهنيئا لمن أصلح ما بينه وبين ربه وهنيئا لمن تدارك بقية عمره وهنيئا لمن بنا قبره بالأعمال الصالحة قبل أي يدخله وهنيئا لمن استعد للحساب والوقوف أمام الله يوم القيامة أيها الإخوة أيها الإخوة الأحبة إننا ونحن نتناول هذا الموضوع المهم نأمل نأمل من وراء عرضه أن يحدث عند المسلم محاسبة لنفسه ومساءلةً لها فتقوده تلك المحاسبة والمساءلة إلى الحرص على الطاعات كلها لاسيَّم الصلوات المفروضة وشهودها في بيوت الله واجتناب كل منكر وقبيح إلى فعل كل خير ومعروف أيها المسلمون وعلم ان ذكر الانسان للموت واستعداده له وعمله لما بعده لا يتعارض مع عمله لدنياه وطلبه لمعاشه وتلذذه بما اباحه الله من الطيبات فلقد قيل اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا والله عز وجل يقول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 فالتوازن بين طلب الدنيا والآخرة مطلوب ولكن ولكن لتكون الدنيا في يديك لا في قلبك معاشر المسلمين وللموت حقوق على الأحياء ينبغي ألا تغفل فمن حقوقهم علينا تذكرهم فكم, فكم هم بحاجة إلى دعواتكم وصدقاتكم وزياراتكم لهم وصلة أصحابهم واستغفاركم لهم بعد دفنهم وقبل ذلك الصلاة عليهم واتباع جنائزهم أخرج ابن ماجة بسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا, أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهراً أجراً أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته وفي المقابل لا يجوز للأحياء أن يتجنوا على الأموات بعد مماتهم ما فينسبوا إليهم ما ليس فيهم أو يحملوهم ما لم يتحملوا وإذا كانت غيبة المسلم لا تجوز وإذا كانت غيبة المسلم لا تجوز بنص القرآن بنص القرآن والسنة فالبهتان أعظم جرما وأغلظ تحريما ومن دافع عن عن ومن دافع عن عرض أخيه المسلم كان أجره على الله وفي الحديث من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أي اعتقاه من النار رواه أحمد وغيره وقد نهان صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات فقال لا تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ومن وقع من الأموات في خطأ في حياته ويخشى أن يقتدى به فيبين الخطأ من الصواب دون أن تجر ذلك إلى سبهم وغيبتهم فاللهم إنا نسألك أن تغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنفانا اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيتهم فتوفه عليهم اللهم جازنا وإياهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وفقنا للتوبة النصوح وإذا أردت بعبادك فتنةً فَقَبِضْنَا إليك غير مفتونين ولا مبدلين إنك على كل شيء قَدِيرٌ هذا وصلوا وسلموا عباد الله على من أمرتم بِالصَّلَاةِ والسلام عليه عُمُومًا بقول الحق تبارك وتعالى إن الله وملائكته يُصَلُّونَ على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك أنعم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك وجودك يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اللهم عز الإسلام ونصر المسلمين اللهم أدل الكفر والكافرين اللهم نصر جيوش الموحدين وارحم ضعف إخواننا المستضعفين اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين اللهم كلهم في فلسطين والعراق وفي الشيشان وأفغان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم أجبر كسره اللهم أجبر كسرهم وتولى أمرهم اللهم احقن دماءهم واحفظ عليهم دينهم وأموالهم وديارهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إننا نسألك أن تصلح ولا تأمور المسلمين اللهم أصلح ولا تأمور المسلمين اللهم اجعلهم لشريعتك محكمين ولسنة نبيك متبعين ولأوليائك ناصرين ولأعدائك خادلين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 اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم, اللهم إن خلق من خلقك فلا تمنعنا بذنوبنا فضلك اللهم اسقنا وأغثنا وجعل ما انزلته علينا قوة لنا على طاعتك وبلاع إلى حين اللهم ارحم عبادك وبهائمك اللهم ارحم عبادك وبهائمك اللهم ارحمن عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعطنا ولا تحرمنا اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرن ولا تؤثر علينا يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء علينا مدرارا نستغفر الله العظيم الجليل ونتوب اليه نستغفر الله العظيم الجليل ونتوب اليه نستغفر الله العظيم الجليل ونتوب اليه عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم اشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر اشهد أن لا إله إلا الله اشهد أن الله